Thank <laughs> you. 「わか蘭をかくしようかくしようかくしよう 「どうしても」 كم م ر ة وعدنا و خ ل ف م و ا ي ن كم مرة وعدنا و خ ل ف مواليد وكم م ر ة حاولنا لكن بدون نشعر بلقانا ب ن ر ي د ه مكتوب علينا ها هو مصيرنا فيه حجليت عليا قلبي ورمتني ي في حبو وانت عارف وزول ق ا س ي مابحن ا ليك في حوة وانت وزول الحجر اذا ناس كثير حبو ما تغنو في غ ر د و والله يحسب تنسى و ت س ي ب د ر どうしてそっちへの駄目なのか